من الحسن عايه فوق الهنايه التوثر ومايه من عاد هواء الورد يا زهره يا زهره يا زهره من الحسن عايه فوق الهنايه التوثر ومايه من عاد هواء الورد شي يفسر الكوثر سبحانه من صا يا محمد يا زهر يا, زهر يا زهر من هالجمال يدار من قد يمكن الهلك هو القمر منها منها جنحور العين هبدها شافنا صارت مزار الحور لهن هي طفنها <تصفيق> يا شاكين اذعاني يا قبلت وديني جروحكخذيني سويني مر يا حلمي صرت موالي يا من شغل بالي والبريشت يا زهرة يا زهره يا زهره <تصفيق> من الحب سناي جودي الهنايا يا حيه يا زهر يا زهر يا زهر آه زهر آه يا شرب من من <تصفيق> اللي هميلو اللي من الناس الدنيا شكل مجنون اللي يعشق المجنون اسمك يا متلونه كل ما يذكرونه قلب انخطف لونه والحب جيتك والهدم المره قال انك تطغى على الزهره مرث لها يا زهره يا زهره يا زهره سنيه يا دونايه يا دونايه يا معروفه بالمعشوق عشاقه الغزا وانا بحبيب الروح اشفع لي اتوسع اشفع لي اتوسع بنعيش حظوظ مجنونه تتحول وانا صبحت مجنون بالسب شكل اجن بالسب شكل اجمه المعاديله تجيها سعر البشر بيها ترى نسويها في هل نحتار من روحي يا ليالتي يا زهره, يا زهره يا بعقل بالناس يتغزل بمحبوب لو عني صار قاعد حق اللي ليتو حق اللي ليتو بعشق مفروض ومقدر ومكتوب يا ابو العشق خلنا من الذنوب وبته عاشق انا وجوكي دم يجري بعروقي يشفع لمعشوقي كل ما داعن بطن المحبينه وبفي نعيهك ما غير حسيتك من عنقها ساج يا زهره يا زهره يا زهره نايه فوق الهنايه كل توصله نايه اطلب النسخه الاصليه من مؤسسه مظهر العجائب الاسلاميه لصاحبها حيدر الربيعي